بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أَمْ يَكُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِ لتنذر قوما ما أتياهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون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 الشافي افنا يدبر الامر من السماء الى الارض ما يرجع اليه في يوم كان مقدرا ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والسهادة العزيز الرحيم الذي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِيْءٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَانَةٍ مِنْ سراه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون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 عند ربهم ربنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون لو شئنا لانتينا كل نفس هداها ولا هاك الحق القول مني لامن ان نجها مما من الجنه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 إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمق ربهم وهم لا فَشَافَا جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاعِجِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِنَّا وَمِنَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما اُخْفِيَ لَكُمْ فَلَمْ تَعْلَمُوا نَفْسًا أُخْفِيَ لَكُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا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 المأوى نزلا نزلا بما كانوا يعملوا وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها وأعيدوا فيها وقيل لهم وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْشِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابِ فَلَا تَكُنْ فِي مِلْيَةٍ مِّنْ لِقَابِ واجعلناه هدى لبني إسرائيل واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا كانوا بآياتنا يوقنوا إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون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 وَلَمْ يَرُوا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَوْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَلْعَابُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبَصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ارْوَانُهُمْ وَأَنْتَ تَنْظُرُ أَمْ إِنَّهُمْ لَا